يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغ الحلم منكم ثلاث مرات.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 والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن نجناح أي يضعن ثيابهن فليس عليهن نجناح أي يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأي يستعففن خير لهم والله سميع ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على المريض حرج ولا على فسقكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت آبائكم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 يوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا والله بكل شيء عليم